وتبني من وترتب عنكنا نخلينا طقياك يا بنيات نخلينا طقياك يا بنيات انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعه إن في ذلك